بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أذاك حديث الغاشية هل إلى الرب لكيف خلقت أها يومون إلى الرب لكيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما in life